يا ما حالة دلت أمي تسويها تجلي عن الكبد حرا سبب حراهي إن قبارت نور الشمس كسيها وندبارتنا الصساعة شوفا اشتاق احبي شوفا هو قلبي دوم مغليها كملها ربي بحسن زينة اخلاقي الوالدان بابان للجنة مفتوحان ايها الابناء والبنات الوالدان الوالدان بابان للجنة مفتوحان فهنياً لمن كان عنده حياً هنيئا لمن كان أبواؤه موجودان هذا إياه ابن معاوية بكى عند موت أمه فلما سئل عن ذلك قال ولما لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة ولما لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قالوا من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة من أراد الجنة من أحب أن يمد له في عمره من أراد أن يزد له في رزقه ويبارك له في عطائه فليبر والديه وليسر رحمه هكذا هي التوجيهات النبوية هكذا يقول لنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة أصحاب الغار قصة عجيبة لابن بار اسمعوه يقول عندما أطبقت عليهم الصخرة وتعاهدوا وتنادوا بأن يدعوا الله بأحب وأخلص الأعمال لديهم وإذا به يقول اللهم وإنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإن استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسضي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر الله أكبر حتى طلع الفجر فإن كنت يا الله تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج الله فرأوا السماء إنه الإحسان للآباء فأين الأبناء أين من يريد إجابة الدعاء لقد كانت حفصة لترحم على هذين ابنها فقد كان يعمد إلى القصب أي إلى الحطب فيقشره ويجففه في الصيف لألا يكون له دخان فيؤذي أمه عندما يوقد لها لتتدفأ في الشتاء سبحان الله يخاف أن يؤذيها الدخان يخاف عليها من مجرد الدخان إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان البر والصلة بالآباء والأمهات قال أنس بن النضر، استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي فذهب فجاء بشربه فوجدها, فوجدها قد ذهب بها النوم فوقف بالشربة عند رأسها حتى أصبح مخافة أن تتنبه تريد الماء وهو نائم إنه الإيمان إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان قال أبو بكر بن عياش ربما كنت مع منصور بن المعتمر في منزله جالسا فكانت تصيح به أمه وكانت فضة غليظة تقول يا منصور يريدك ابنه بيرة الوزير على القضاء فتأبى قال ومنصور واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها أدبا إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان كان حيوة ابن شريح يقعد في حلقته يعلم الناس مع طلابه مع جمهرة الناس فكانت أمه ربما فتحت عليه الباب وهو مع الناس فتقول له قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج قال فيقوم ويقطع حلقة التعليم طاعةً لها ويخشى أن يؤخر ذلك قليلاً فيكتب عاقاً لها ألم يسمع هؤلاء أنه لا يدخل الجنة قاطع رحمٍ فكيف بمن شتمها وضربها بل كيف بمن قتلها نعوذ بالله من الخذلان والخسران لكننا نعرف ونسمع عن صور كثيرة كثيرة بل هي الأصل بفضل الله تعالى للبر بالآباء في زماننا صور مشرقة صور مضيئة لأبناء وبنات بررة هذا شاب مرض أباه إحدى عشر سنة لازمه الشاب بالخدمة رفض الزواج خشية أن يشغله عن خدمة والده والعناية به حتى توفي والده ثم قدر الله أن تمرض أيضاً والدته ولها الآن ثلاث عشرة سنة وهو مرابط عندها رافض للزواج تفرغاً لرعايتها نسأل الله له التوفيق وعظيم الأجل وساعة الرزق والزوجة الصالحة والذرية النافعة تسألني إحدى الفتيات تقول أقوم بدلك جسدي أبوي بما يسمى بالجلوسيت فهل غسل يدي بعد دهنهما يعد من العقوق فهل غسل يدي بعد دهرهما وعدوا من العقوم ها حب شوفا هو مغليها كملها ربي بحسن زينة أخلاقي ربي جعل جلته من تحت رجليها من عظمها زاد حبه داخل لو لغرق صدري وضمتني بيديها يا روحي ما فسبه في داخلي ضاغي لو روحي في دواهلها ماني مجازيها يكف غطي بديني نور الاشراق لا باقل صدري وضمتني بيديها يونا ما حسب في داخلي ضاغي لو روحي في ماني مجازيها يا كيف أغطي بديني نور الإشغار يا راحة أدلة قويت تسويها تجلي عن الكبد حر وانسب بحراهي انقبارت آه... إن كني نور الشمس كسيها وندبرتنا نصي سعى نشوفها اشتاقي أسهر على راحتي والنوم يجا لو بك دمع بك دمن من شوقي حب صدقان وصادق في معانيها قلبي على شافها بالحال تواقي يومه دخلك عن الدمه وطريها لا شفتها فوقي خدك أنها ساجي. إن السماء ضاقت بنفسي ورضيها ما لي مقرأ بها لولى الله الباقي كلا تغزال ولكن ما يسميها